وَلَمَّا جاءهم كتاب من عند الله مقدق لما معهم وكانوا من قبل يستفسحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند اللَّهِ مقدق لما معهم وكانوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَتَأَلَّفَ قَوْمُهُمْ يَقُولُونَ اسْتَفْتِحُونَ سلامت الله على الكافرين سلامته الله على الكافرين